بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً وتوكل على الله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 119. وكان الله ظفورا رحيما 110. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتابهم ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صدقهم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 سيرًا اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتل يممنمون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ وَإِذْ قَالَتْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إن بُيُوتٌ لَأُورَةٌ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ وما بِهَا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 اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ والقائلين إِلَيْنَا لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ البَأْسَ إِلا قَلِيلا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ اِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالأَلْسِنَةِ احْدَادَ بِالأَلْسِنَةِ احْدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَخْذَلَ طَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَدْعُونَهُمْ بَدَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ بَدَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولئن يري المؤمنون الاحزاب قالوا ذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ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 صَيصهِم وَقَدَ فَف پُلُوا بِهِمُّوحبَ فَريقًا تَقُتُلُون فَليق تَقُتُلُونَ وَتَأسِرونَ فَريقاء وَأَرَثَكُم أَضَهُم وَدَارَهم وَأَمولَهُم وَأَنولَهُم وَارضَلًا تَقَهَا وَوكانَ اللهَّهُ على كُلِّ شَيئ قَدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها, وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن اللَّهَ عَدْلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنكُم أجرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُن بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ يُضَاعَفْ لها العذاب ضعفين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 بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوت كن ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله لي وَذهِ بَعنكُمّدِسَ أَهْلَ البيد أَهْلَ البَيتِ وَيطَهِرَكُمْ تطْنير وَذْقُرنَ مَا يُتْلَ فيِي بُيوتكَّ مِن آيات الله وَالفكمَ فَ إِن الله كََ لَطيفًا خَب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 وَمَا كانَانَ لِمَؤمنِن وَلَ مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللهَّ وَرأرَسولهُ أَمْرى إِذَا قَضَ اللهَّ وَرَسُولُهُ أمرا أَنْ رَ يكُونَ لَهُخرَةُ مِنْ أَمِْهِم وَمَنْ يَصَِّ مَرَسُولهُ فَقَدِضََّ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 ثُةَ الله في النَّذينَ خَلَون قبل وَوكانَ أَنرُ اللهَّهِ قَدَر بذُورَّذينَ يُب لِغون لِسالات الله, الله وَيخشونَ وَيخْشَونَهُ وَلَا يَخشَونَ أحدَدًا مِ الله وَكَفَابِله حَسبَا م كانَ مُح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 وَمَنِ بِتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدْنًا ثَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ ويرضين, وَيَرْضَيْنَ بِمَا تَيْتَهُنَّ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ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 وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا, فقد احتملوا بمتانا وإثما مبينا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 وأعد له سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجب كبرا انا فضلوان السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا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 منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات واتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا